بوك تو بيز دسمت أسطوني ثمانية وخمسون أجزاء الجسم أجزاء الجسم اس زيميو في <تصفيق> ارسم رجلا ارسم رجلا بِس الرجل يرتدي قبعة الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه لا يراهما احد ايضا الاذنان لا أحد أيضا. الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا اس زيميو العينين, العينين والفم الرجل يرقص ويضحك vīrietim له garš deguns Ar يحمل lehu anfun pavil Al rajul lehu هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد روكس الذراعان قويتان الذراعان قبتان كايس أري إرس الساقان أيضا قويتان الساقان أيضا قبتان فيرس إرنو سنيغا الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج. بهم نوبيكشو هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. بتويرام لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان تسير sniegavīrs هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج